كان رجل من الموالي يقال له صهيب وكان يكثر قيام الليل والبكاء فعوتب على ذلك فقال إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه